بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعتدون وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ مَّا قَدَرَ أَجَلًا وَأَجَلُهُ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهن من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فَقَالُوا كَذَبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فلم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليكم وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا